فيا أيها الاخوه المسلمون لقد بين لنا الشرع الحنيف في كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أعمالا هي في نظر الناس يسيرة قليلة ولكنها عند الله عز وجل جليلة عظيمة وثوابها جزيل ترفع الدرجات ويكتب بها الحسنات وتحط بها السيئات هذه الأعمال اليسيرة قد يتعجب البعض حين يرى ثوابا عظيما يترتب عليها لكن إذا حاول اكتشاف سر ترتيب الثواب العظيم على العمل اليسير فستزول دهشته وينقضي عجبه من ذلك هذا الصحابي عمر ابن ثابت ابن أقيش رضي الله عنه لم يصلي ولم يصم لكنه دخل الجنة كان عمر ابن ثابت ابن أقيش الأنصاري صاحب ربا في الجاهلية وأراد أن يسلم لكنه كره أن يسلم قبل أن يتقاضى أموال الربا التي له عند الناس لأنه يعلم حرمة الربا في الإسلام فذهب إلى واحد من أولئك الذين عليهم هذه الأموال فلم يجده أين هو قالوا في أحد فذهب إلى الآخر أين هو قالوا في أحد فذهب إلى بيت الثالث أين فلان قالوا في أحد فانطلق إلى أحد فراء القوم يجتمعون لقتال كفار مكة الذين أرادوا دخول المدينة وكان قد عزم على الإسلام من قبل إلا أنه أخره ليتقاضي الربا قبل أن يسلم فإن الإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله فقال يا رسول الله قاتل أو أسلم فقال له أسلم ثم قاتل فأسلم ثم اقبل على اصحابه واخوانه فراوه فقالوا له اليك عنا يا عمرو يعني لم تجد وقتا تتقاضى فيه ديونك من الربا الا الساعه اليك عنا الساعه قال يا قوم اني اسلمت وجئت لاقاتل معكم فقاتل معهم ثم قتل فقال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا واجر كثيرا عمل قليلا واجر كثيرا وهذا ينسحب على احوال كثيره فنذكر طرفا منها لعل القلوب ترق ولعل النفوس تنشط والارواح تنبعث نحو هذه الاعمال اليسيره فلا تحرم نفسك من اجرها ولا تملن من فعلها والى جانب الاعمال الصغيره هناك الاعمال الكبيره فهناك فرض وهناك فضل هناك الفرض الذي يلزم القيام به فهناك فرائض الشعائر كالصلاة والصوم والزكاة والحج وهناك فرائض اجتماعية كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وهكذا وهناك فرائض اقتصادية كأن يقوم بعض أولئك الذين ميزهم الله بعقرية اقتصادية أو مهارة تجارية باقتصاد المسلمين والتجارة والتوسعة عليهم وتوفير ما يلزم وهناك فرائض سياسية كأولئك الذين ينبعثون لإصلاح حال البلد واختيار الحكام ومراقبتهم وعزلهم عندما يسيئون والقيام على سن القوانين التي لا تخالف شرع الله عز وجل وهناك فرائض عسكرية كالجهاد في سبيل الله وصد الأعداء فالفرائض كثيرة ومتنوعة وهناك فضائل والفضائل شأنها شأن الفيتامينات إنجاز هذا التعبير شأن المقويات الواحد حين يريد أن يقوم بعمل عظيم شاق فإنه يتهيأ له نفسيا وبدنيا فتراه يأكل وجبات معينة لما تأكل هذه الوجبات بذلك النظام يقول أنا أريد أن أرفع أثقالا وقد رأيناهم في المدينة الجامعية أو حدثونا عنهم حين تسابق الطلاب في رفع الأثقال كان الطالب الذي يتميز في رفع الاثقال ياخذ اكلا له مواصفات خاصه في المدينه وياخذ اكثر منه مسموح له بذلك انه بطل يمثل جامعته او كليته في رفع الاثقال اذا الاعمال العظيمه تحتاج الى مقويات الى دوافع الفضائل من شانها ان تضفي عليك نوعا من القوه وتضيف اليك نوعا من النشاط تستطيع ان تنبعث بعده الى الفرائض خذ عندك ركعتا الفجر اللي ركعتين السنة القبلية قبل الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها هذا عن السنه فما بالك بالفرض اذا الانسان حين يعلم ان السنه او ان العمل اليسير له فضل عظيم فيقوم به فيتدرب ويسهل القيام عليه اعطيك مثالا اخر حين نريد أن نحفظ الأولاد القرآن لو بدأنا معهم بصورة البقرة قد يحفظ خمس آيات أو عشر آيات أو عشرين آية ثم ينقطع وكذلك الكبار لأنه يرى أن السورة تتكون من عشرين ربع وهو ما زال في أسبوع بيحفظ في ربع فيوم في يقول عايز كمان عشرين أسبوع ده عمري طويل فينقطع لكن لو بدأنا معه بقصار السور شأن الكتاتيب في الريف على ما حفظنا عليه فيحفظ الفاتحة ثم نأخذ سورة الناس فيقطعها عاجلا والآيات قصيرة وسرعان ما يحفظها الفواصل قصيرة غير آيات سورة البقرة الفاصلة بعد سطر أو سطرين أو ثلاثة أو, أو أكثر أحيانا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يستطيع الحفظ فيختم سورة الناس ختمت سورة فينشط إلى الفلق ختمت التانية فينشط إلى الإخلاص حتى إذا تمرن على الحفظ في قصار السور إذ به ينشط فتراه يحفظ من هنا من اخر المصحف ويحفظ من اوله لانه اصبحت لديه ملك هذا شان الفضائل تعطيك قوه فتنبعث نحو العمل الكبير لناخذ بعض هذه الامثله ايضا في الحديث عند الامام احمد بسند حسن عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر فلما برزنا من المدينه يعني اصبحت المدينه خلف ظهورنا إذ رأينا رجلا يوضع بعيره يريد أن يلحقنا أو يدركنا يوضع يعني يحث البعير على السير على السرعة فالايضاع هو السرعة فرآه النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد فقال كأن هذا الرجل إياكم يريد فلما أقبل الرجل قال أين رسول الله أين رسول الله اذ به اعرابي جاء من عمق الصحراء مسلما وقد بلغته رسالة الإسلام بطريقة ما فأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يضع يده في يده وجها لوجه فدلوا قالوا هذا رسول الله فأقبل إليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين جئت قال جئت من أهلي وعشيرتي جاء على الاسلام بعد أن أسلم فقال له يا رسول الله علمني ملء ما إيمان ماذا تريد قال علمني ملء إيمان جاي يخد منك مباشرة الإيمان هو أين فقال له تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال أقرك قال أقرت يا رسول الله ومض النبي عليه الصلاة والسلام والرجل مصر على المضي إلى جواره والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الإسلام علمني ما الإيمان علمني ما كذا علمني ما كذا يقول جرير بن عبد الله فلما رأيناه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا حوله وكنا ننتظر الرجل يأتي من بعيد ليسأل فنستمع معه لنتعلم وبينما الرجل الاعرابي يسير إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما يريد أن يتعرف عليه من الإسلام إذ وقعت يد بعيره رجلين الأدام في شبكه جرذان الفئران عمل شبكة في الأرض انفاق ريحة جاية كده وتحتها أرض غير ثابتة فهوى بعير الرجل فهوى الرجل فوقع على هامته على ام رأسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام علي بالرجل فقام عمار بن ياسر ومعه آخر فنظرا فقال هو قد مات يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد عمل قليلة وأجر كثيرا إذن ممكن من أسرار أن يكون العمل قليلا والأجر كثيرا أن يأتي العمل عند الخاتمة فقد تعمل عملا يسيرا جدا في موازين الناس وفي موازين الشرع بالنسبة الى اعمال أخرى هي أكبر منه بكثير وتدخل الجنة بسبب العمل اليسير لماذا؟ لأنه وافق الخاتمة والأعمال بالخواتيم نسى الله أن يحسن خواتيمنا. خذ عندك المرأة البغي التي سقت كلبا وهي تتاجر بعرضها سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة الرجل الذي قتل مئة قتل تسعة وتسعين فقال أريد أن يتوب فدلوه على عابد لا توبة لك فأكمل به المئة دلوني أريد ان يتوب فدلوه على عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة وكان صادقا يريد ان يتوب في بني إسرائيل ولكن الأرض التي أنت بها أرض سوء والقوم الذين أنت بينهم قوم سوء لأنهم سكتوا على منكراتك فهم الأسوأ منك فاخرج من هذه البلد إلى بلد أخرى فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل تعبد الله معهم. فماذا فعل قاتل المئة خرج فخبضت روحه عند منتصف الطريق فجاءت ملائكه الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول نحن أحق به وملائكة العذاب تقول نحن أحق به ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا مقبلا إلى الله بقلبه آخر أعمال الراجل وهي أول أعماله أول وأخر أعماله أن نيته انعقادت وعزمه قد قوي واشتد وخطأ خطوات تائبا إلى الله ليتخلص من ذنوبه عمل قليل فنحن أحق به لتوبته وإقباله على الله بقلبه رغم أنه لما يمارس بعد الشعائر أو الأعمال الأخرى التعبديه. فقالت ملائكة العذاب لقد قتل مئة ولم يعمل حسنا ونحن أحق به فأرسل الله ملكا ففصل بينهم كل ده مشهد تصويري لنا هو حصل في بني إسرائيل وهذه القصة مشهد تصويري لنتعلم منه والحديث عند الإمام البخاري وغيره فقال قيس ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فأهله أحق بها وكان أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر محتاج شبر واحد ويبقى ريب منها فتأخذه ملائكة الرحمة انظر إلى الأجر الكبير مع النية والنية عمل يسير إيه وبقلبك بقلبك بس تكون نية صادقة والنية مش هتكلفك حاجة اعقد قلبك اعقد عزمك على عمل شيء ما إذا تيسر لك فانت يا سرا ثواب النيه وثواب العمل وان لم يتيسر اخذت ثواب النيه فهذا القاتل فعل ذلك وكان صادقا الاجر الكبير في يتصور في ماذا في أن الله عز وجل قد أوحى الى الارض السيئه ان تبعدي والى الارض الطيبه ان تقربي والله على كل شيء قدير وارسل الله عز وجل ريحا فقلبت الرجل ريح شديده واحد يقول يعني الريح تقلبه ازاي ما شفنا الريح كانت واخده في اليابان وفي تسونامي في الاعصار بتاع التسنامي ده في اندونيسيا واخده قدام منها ايه مش بيوت واخده قدام منها عمارات عملاقه شفناها عامله زي علبه الكبريت حصل ولا ما حصلش الله على كل شيء قدير فاوحى الله الى الارض الخبيثه أنت باعدي والى الارض الطيبه أنت قاربي وارسل ريحا فقلبته فنأى بصدره الى الارض الطيبه فكان اقرب اليها فاخذته ملائكه الرحمه عمل قليلا واجر كثيرا والاجر الكثير سخر الله الريح لتقلبه واوحى الى الارض لاجله ولاجل توبته وحسن نيته حتى تختزل من هنا وتنبسط من هناك ولذلك النيه من الاعمال اليسيره التي يؤجر عليها الانسان اجرا كثيرا خذ عندك هذا المثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه لكنه بيسأل الله اللهم ارسقني الشهادة في سبيلك اللهم إن قام جهاد لتحرير المقدسات ودرء شر الأعداء عنا اللهم فاكتبني في اولئك الجند وتقبلني في الشهداء ودعوته كده سأل الله بصدق هل هو جاهد بالفعل لم يجاهد لم يفتح له باب الجهاد لم تأتيه الفرصه لم يقدر على ذلك لم يجد سلاحا ولا على الذين اذا اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حسنا الا يجدوا ما ينفقون بس اتحرموا من الاجر لا ماوبغزوا التبوك النبي عليه الصلاه والسلام جهزهم اللي عنده شيء يجيبه وكانت المؤونه قليله والعدج اقل عدد الحرب الليلة الزاد اللي محتاجينه لحد ما نروح لفلسطين كانت غزو التبوك على مشارف فلسطين عشر يوم وكان الجو شديد الحرارة وكان عددهم عشرين ألف ورمتين ألف محتاجين تعبئة نفسية فجاء قوم لديهم القوة والنشاط لكن لا يملكون سلاحا. قال يا رسول الله نحن بين يديك طوع أمريك ورهن إشارتك اعطنا سلاحا. وجهزنا ونحن نقاتل معك خلّ أجد ما أحملكم عليه ألو بركة يا جامع فرحهم لكثنياتهم صادقة تولوا خلاص راحين بيوتهم ملقوش مكان ليهم كثنياتهم صادقة وأعينهم تفيض عارفين. تفيض يعني إيه؟ على أدّ مثنيتهم من صدق فتلاقي العيون بحار من الدموع على أنه فاتهم هذا الخير من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقوا مش لاقيين اللي نقدر نجاهد بيه وفي اثناء الطريق كان كل واحد كل ثلاثة ايام بيمص نوايا ده التموين بتاعه في الجيش يمسك ياخد التمراية ياكل نص النهارده نص بقنا يمص النوايه اليوم الثالث مفيش وبينما هم على هذه الشده من المؤنه والجو شديد الحراره و... و... وانت خبير بالصحاري في هذه الاوقات في فصل الصيف كيف تكون وبينما هم في هذه الشدة واللأواء والبأساء والضرائف بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم إن بالمدينة لرجالا خلفنا في ناس في المدينة ما طلعوش معانا إن بالمدينة لرجالا خلفنا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الاجر معاكم حسنا بحسنة درجه بدرجة ونحن هنا نمص النوى ونحن هنا تحت حر الشمس الحارقة ونحن هنا في طريق لا ندري أن أقطعه وأن نموت فيه ونحن هنا في حالة كذا وهم في المدينة يشركوننا في الأجر قال نعم حبسهم العذر اللي هم تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فنو الخير بصدر فإن تهيات أسبابه أخذت أجرين أجر النية وأجر القيام بالعمل وإن لم تتهيأ أسبابه فالاعمال بالنيات كما قلنا قبل ذلك الأعمال بالخواتيم بل عمل اليسير يأخذ اجرا كبيرا إذا كان في الخاتمة نسأل الله حسنها وإذا كان بالنية نسأل الله صدقها وإخلاصها هناك أعمال أخرى يسيراً وربنا قل من جاء بالحسنات فله عاشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهم لو يظلمون وبعدين هم عشر بس لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال الذرة مثل الذين يوفقون أموالهم في سري الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء يعني واحد مرتبه على أده يدوبك اللي يقدر تصدق به جنيه رح مطلع الجنيه متصدق به على أده فلوسه نقول له الجنيه ده يعمل ايه؟ لا طبعا هو الجنيه هيجيب سندويتش ومعشوة مخلل مش اكتر من كده بس <تصفيق> تستقله؟ لا ده شقه التمرة ممكن ينجي من النار عمل يسير ويسد عنك باب جهنم معلش الـ الـ الشحتين المحترفين لما يحبوا يطيبوا قلب الواحد يقولوا حسنا قليلة تمنع بلاو كثيره اهو خذ الحكمة بقى من هنا في اللحظات فهين شوف, شوف اتقوا النار ولو بشق تامرة تبخذ المشهد عشان بني الأجر كويس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة موقف عظيم فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم عايز لقي مخرج من المواجهة فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم والنار تلقاء وجه يقول النبي عليه الصلاه والسلام فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو تمرة طب ممكن الواحد شق التمره ده هو اللي هياكله ما فيش شق ثاني في واحد ما عندوش في يومه غير ساندوتش واحد بس هو اللي هياكله خلاص يتحرم من الاجر العظيم ده لا فمن لم يجد فبكلمه طيبة كلمه طيبه وهذه أيضا إذا كانت من رضوان الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت شوف الكلمة الطيبة ممكن تكون كلمة بسيطة زي السلام عليكم مش دي كلمة طيبة كلمة طيبة ريت نفشيها النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إذن السلام يوصل إلى الجنة وهي كلمة كلمة لن تكلف شيئا مش محتاجة عربية غلة تشدها وتطلعها من بين سنانك ولا على لسانك كلمة في الريحة والجاية لأهل بيتكم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله عد كده معايا إيه هي تحية من عند الله لأن السلام من شرعه لنا الله عز وجل يبقى من عند الله يبقى السلام عليكم دي جملة مباركة مقدسة وهي أول ما نطق به سيدنا آدم عليه السلام حين مر على ملئ من الملائكة مر آدم على ملئ من الملائكة فقال السلام عليكم فقال الله عز وجل تحيتك وتحية ذريتك من بعدك يعني السلام عليكم مش تحيه أهل الإسلام فقط تحية الأنبياء جميعا إلا انها اختصت بنا فالسلام كلمة طيبة كلها تتقي بها النار مع القيام بالفرائض كما اتفقنا هناك فرائض وهناك نوافل واستمع الى ثواب كلمه طيبه تلقيها قد تحدث اثرا عظيما وانت لم تكن تتصوره ممكن تقول كلمه الواحد على سبيل النصيحه وتغير مجرى حياته ويجي بعد سنه او اثنين او عشرين يقول لك فاكر فاكرني وده حصل هتلاقي حصل معاك وحصل معايا يقول فاكرني انا قلت لك من عشر سنين تقول له والله مش فاكر بس وجهك الوجه الذي ياتي بالخير ما شاء الله يعني وشك منور طيب قلت لك من عشر سنين وسألتك في الموضوع الفلاني وقلت لي كلمة واحدة بس وكتب الكلمة دي كده أو السطر ده ما غيره كتب لي على الفيسبوك كده سطر واحد قال لي وتقولي من كام سنة وانا هذا السطر أو هذه الكلمة اللي في سطر غيرت مجرى حياتي فانا في موازين حسناتك إذا شفت الكلمة الطيبة أنا ما كنتش واخد بالأنا قلت له بعد صلاة الجمعة وفكرني بنفسه بعد صلاة الجمعة قال للموقف الفلاني قلت له كلمة باخلاص ولو زكي نفسي على الله وإنت وأنا وده هو الآخرين من المسلمين شانهم كذلك فاحنا بنقولك وأنا قلت كلمه كلمة واحد بيه بعد الصلاة خلاص يلا مع السلامة مش مستهيم بيها ما كنتش متصور إن حتغير مجرى حياة واحد وجر كثيرا هو بقى واللي حيعلمه بعد كده من أولاده واصحاب كمسان حسنات اي واحد بيتكلم بالخير من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا من دعا الى هدى هو قال لك من دعا الى هدى فعمل الناس به المهم انت عندك دعوتك إلى الهدى والخير إما أن لا يعمل الناس وإما أن ويعمل الناس فإن دعوتهم ولم يعملوا هل ضاع ثوابك أم كتب لك كتب لك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله طب إذا دعوت الناس إلى الهدى والخير فاستجابوا لك يكتب لك ثواب استجابتهم وثواب دعوتك إياهم الاثنين معا والكلمة الطيبة لو كانت يسيرة يعني ساعات الواحد كده يقول لحد هو بيددايق والأم منفعل يوم يقوله إيه صل على النبي كده واهده يوم الراجل عادينه هدي في بابي يا فلان علي يا فلان واحد كده ما على النبي يقول عليه, عليه والسلام ما عليه وكانت يشدوا فيه عشان يقعد مش راضي ده صل على النبي فطب قلبه على النبي عليه والسلام وده احنا شايفينه كتير آه كان ده متصور صاحبنا ده حيهدى. ويقعد من الغضب بتاعه وبالتالي يملك اعصابه اهو لو كان استمر في غضبه كان ممكن يقتل واحد وينتهك عرضه ويفعل ويفعل وما كانش متصور ان الكلمه تهدى الانسان ده وترجعه لعقله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله اهم حاجه من رضوان الله لا يلقي لها بالا مفكرها حاجه ايه سهلة يعني هو مش حالك لا يلقي لها بالا وفي روايه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أنها تبلغ ما بلغت ما كانش يعرف الأثر الكبير اللي حيحصل من وراها يرفعه الله بها درجات ويكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقى ده بسبب ايه كلمة يبقى عندك نية صادقة وعندك خاتمة ثم ان الثواب العظيم على العمل اليسير قد يكون بسبب استمراره لان انت حاجه بسيطه خالص عملتها بس اثرها هيعيش جيل واتنين وتلاته يبقى العمل القليل اليسير ياخذ ثوابا عظيما اما لانه وافق الخاتمه واما لانه وافق صدق النيه واخلاصها واما لانه وافق اثرا عظيما يمتد بعده زي الغرس والزرع فالغرس يكون للأشجار المثمرة النخيل المشمش البرتقال الخوخ والزرع يكون للغلال القمح والبرسيم والأرز والفاصوليا، واللوبيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرس مؤمن غرسا لا يزرع مسلم زرعا أو يغرس غرسا فياكل منه إنسان أو طير أو بهيمة أو حيوان في رواية أو دابة إلا كان له به صدقة إلى يوم القيام ده دعوة للغرس وإحنا أم أراضيها زراعة فلو كل واحد بس غرس في مكان مناسب ينفع بلغني بعضهم وأخبرني عن إحدى الدول الأوروبية أنا لا أذكر اسمها الآن أنهم يزرعون بعض الأشجار المثمرة في الطرقات وحين يأتي موسم الإثمار الناس جميعا يأكلون من هذه الثمار أنا لا أذكر اسم هذه البلد فنحن نستطيع ان نصنع ذلك عندنا النخيل دوفرة لما لا يغرس نخيل على مستويات واسعة سواء النخيل الذي يعطينا البلح أو يعطينا التمر في كل مكان والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيت لا تمر فيه جياع أهله بيت لا تمر فيه جياع أهله طب ما احنا ما شاء الله شبعانين وما عندناش تمر أقصد يقولك إن التمر قيمته عالية مهما أكلت قيمة التمر الغذائية يا لها من قيمة قرأت بحثا علميا أجري على التمر فيه خبر أو فيه حقيقة علمية تقول يكفي الإنسان كطاقه وقيمة غذائية متكاملة لينشط يومه كله من أوله إلى آخره ثلاث تمرات فقط وادخل عننت وعمل بحث وقت ثلاث تمرات حيجلك البحث ثلاث تمرات فقط تكلهم يدوك القيمة الجزيئية اللي هي مش مسألة ملوبات دي مسألة القيمة الجزيئية ما هو في كبسولة ديك ده واحد ياخد فيها قيمة جزيئية تشبعه ما يكونش طول النهار ويشد تريل وفي واحد ياكل أكل كتير ويقعد كده وزاي تنفلت السلطان لا يتحرك ولا تاخد منه حاجة فالنبي صلى يقول تم بيت الله تمرة في جيعناه وعايز يقولك إيه بلد لا تمر فيه جياه ونقف لك اهتم بغرس النخيل اهتم بزراعة النخيل وانا اعلم واحد من المهتمين في هذه العلوم دكتور في ابحاث الصحراء وكده وراح دبي بيقول هناك الابحاث على النخيل على اعلى مستوى عالمي عاملين هيئة متكاملة لابحاث النخيل وانحنا ما عندناش ما احنا عندنا سيوة وعندنا الوحات وعندنا رشيد وعندنا وعندنا مليئة بانه رشيد بلد المليون نخلة كما يقال ما معرفش لسه مليون ولا إيه اللي حصل له. وبلاد كتير فين هيئات الأبحاث عندنا للنخيل؟ فقط إحنا عندنا هيئات لاكتشاف الرأس الذهبية والكرة الذهبية لحد دلوقتي عندنا الفلوس تنفق بكثرة على المتاحف وعلى اكتشاف مش عارف إيه يعدوا كام سنة ويكتشاف لك صنية قد كده يقول لك اكتشاف علمي مذهل طب خدنا إيه بعد الاكتشاف علمي المذهل؟ ولا خدنا أي دخل، ضيعنا الفلوس على الفاضي وخلاص إنما لو عملنا للنخيل ممكن نزرع الصحراء نغرس الصحراء نخيل في التي تستقيم والتمر يبقى مقوم جدا وحتاخد منه صناعة الأعلاف أيضا يبقى وفرت العلف الحيواني الآن هو اللي طلع أسعار اللحوم يبقى يتعلنه يقولك الأعلاف غالية وبالتالي حيعود على الناس اللي بتأكل اللحم بعد كده لما لما ترخص الأعلاف منتع عندك مشروع النوى اغرس نخيل واعمل منه دي دعوة احنا لازم نشوف ما يرى النص فلذ... لأجل ذلك شوف علشان أثر الغرس يمتد إلى أجيال فيكفينا المؤونة ويقوي أجسدنا ويقفل أعلاف الحيوانات ده بس في غرس الـ الـ الـ الـ الأشجار النخيل ما بلك في الباقي لا يغرس مسلم غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان أو بهيمة أو دابة إلا كان له به صادقة إلى يوم القيامة هو مجرد عمل إيه؟ غرس فسيلة بس طب أنا مقدرش أغرس يعني هاجي كده قدام الجمل لا بالشرق في مكان متخصص حتى لو لم تقدر دل غيرك ساهم بنشر هذه الفكرة أعمال يسيرة وأجور عظيمة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول وفيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه افتدى بعجله وسير على نهجه إلى يوم الدين أما بعد الأعمال اليسيرة لعلكم لاحظتم معي أن أجورها العظيمة عمل يسير أو قليلا وأجر كثيرا لأنها وافقت الخاتمة فحسنتها أو وافقت النية فصدقتها أول فقط استمرار العمل فالعبرة بما ينبني على عملك ولو كان يسيرا فأحدث أثرا عظيما في أمك وهذه الأعمال اليسيرة ذوات الأجور العظيمة تشمل الشعائر، العبادات والمعاملات والأخلاق تشمل كل شيء خذ عندك في مجال مثلا إطعام الأولاد إطعام الأولاد أو إطعام الزوجة عمل يسير لكن ما يترتب عليه عظيم فيعظم الاجر بما ترتب على عمل يسير رفع الرجل اللقمة إلى فيه امرأته أنه يلا خد اللقمة دي مني ويأكلها بإيده كانت له إيه؟ صدقة رغمني عادة شي عادي حنا شايفينه شي عادي وبعدين يعني كنا صغيرين وشباب ومش عارفين بعد ما شبنا لا على طول حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى فيه امرأته له بها صدقة فهم واحد صحابي اسمه عياض رضي الله عنه ذهب الى زوجته فطرق الباب بعد ان سمع ان الرجل حين يناول امراته الماء لتشرب او يناولها اللقمه لتاكل اراد ان يحصل على الصدقه من خلال العمل اليسير فطرق الباب ففتحت امراته فسلم عليها ثم قال لها تريدين تشربين إيه اللي جاي من بره يقول تشربين كده مباشرة على طول ناس بتحرص على العمل ولو يسيرا قالت نعم فسقاها ثم اخبرها ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرهم ان في ذلك صدقه طب هو لمجرد أنه بيشربها أو هي بتشربه أو بيأكلها وبتأكله لا لأن رفع اللقمة بين الحين والآخر إلى الزوجة أو حين تريد ماء أو أنت كذلك حين تفعل معك سيجلب الموده ويحقق السرور ويديم الالفه والحب بينكما يبا أرض الحب تحتاج إلى إرواء بين الزوجين حتى يأمن الزوج والزوجة على نفسيهما من هدم الأسرة أو النظر إلى خارج محيط الأسرة في الحرم مثلا. يبقى هنا رفع لقب كتب به صدق لأجل ما ترتّب عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل يسير جدا كلمات اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم أو أفضل صيغة أفضل صيغة على الإطلاق ما فيش بعده ما فيش قبلها هي رقم واحد. بشهاده النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله وده في الكتب السته البخاري مسلم وبدود داوود والترمذي والنسائي ماجه من حديث كعب بن عجرة قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فكيف نصلي عليك اي في التحيات لان الله قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هو بيقول يا ايها الذين صلوا عليه كان احنا مفترض نقول أصلي وأسلم على رسول الله، أصلي وأسلم على رسول الله. يبقى من اللي بيصلي هنا أنا، أنا شهاب وأحمد وعلي وفاطمة وزينب وعليا كل ده بمقتضى الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما. نقول نقوله أصلي وأسلم عليك يا رسول الله، أصلي وأس أنا أنا بقوله صلي، أنا مين؟ شهاب العبد المتواضع زينب ال الامل المتراضع، أحمد العبد المتواضع لكن شوف بقى التعليم إيه؟ إحنا نقول بقى اللهم صلي على محمد هو لنا صلوا فإحنا نقول أصلي لا إحنا قلنا اللهم صلي كاننا نقول لما نزود كلمة اللهم نقول يا رب ومن نحن حتى نصلي على عبدك ورسولك أشرف الخلق أجمعين إن صلاتنا بألسنتنا منسوبة إلينا منشأة من عندنا لقليلة في جنب عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نكل إليك أمر الصلاة عليه يا رب فأنت تقدره حق قدرك شكرا بتقول اللهم في الأول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 هات زيها بالظبط بس شيل صلي وحط بارك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دي أفضل صيغة على الإطلاق وهناك صيغ أخرى ذكرها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها ثمان صيغ اختار دي أفضل صيغة عايز تختار صيغة تانية ما فيش مشاكل حسب ما يتهثر لك والكتاب موجود هنا ممكن تطلع عليه في المحكمة شوف بقى حتى لو قلت اللهم صل على محمد ولي وصحبه وسلم تسليما كثيرا صيغه بسيطة, بسيطه ما خديتش منك ثواني لكن ثوابها عظيم شوف الثواب ايه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة مش كده وباس ده صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمل يسير لها مهمة عظيمة ستذكرك بأن لك إماما وأنت سفيره ونائبه كل المسلمين سفراء ونواب عن النبي عليه الصلاة والسلام في حمل الرسالة وحملنا كلنا البلغوا عني ولو آية بلغوا ده المين لكل المسلمين فنحن مبلغون ونواب وسفراء للنبي عليه الصلاة والسلام فلما تكثر من الصلاة والسلام عليه كأنك بتقول ليه إمام ليه قائد ليه أكبير أرجع له ما ينفعش أتصرف من غير المنهج اللي رسمه لي انما البعيد عن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الحب صلاه الاتباع ده خلاص ماليش كبير تيجي تقول له قال الرسول قال لك البخاري يقول لك قدام مش عارف السنه ولا في حاجه اسمها سنه ده لا عرف النبي ولا عايز امام اصلا ربنا يعافينا في يقول لك ابي بن كعب قال يا رسول الله اني اكثر من الصلاه والسلام عليك ابي اقرا الناس للقران اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاه والسلام اقرا على ابي سوره البينه قال له يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك فبكى ابي قال وسماني لك يا رسول الله يعني الخبر نازل من السماء ان الله قال لك يا أبي يا, يا رسول الله اقرا على ابي اسمك كان في السماء السابعه ابي بيقول اكثر من الصلاه والسلام عليك يا رسول الله فكم اجعل لك اجعل لك كم من من الوقت قال ما شئت يعني ما فيش حد قال الربع يا رسول الله قال ما شئت وإن شئت فهو خير طبعا في الخير قال النصف يا رسول الله نصف وقت صلاه عليك قال ما شئت وإن شئت فهو خير قال الثلثين يا رسول يا رسول الله. قال ما شئت وإن شئت فهو خير فهو برضو طامع في الخير قال اذا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. يعني ايه استغرق أوقاتي في الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مش معنى كده حيسيب الصلاه ويسيب عمله ويسيب بيته ويسيب تجارته يقصد ان هو هيشغل وقته من ما يتمكن يعني واحد راكب السيارة رايح لحد طنطة زي حالات يمح يمسك كتابه ويقرا فيصلى على النبي عليه الصلاة والسلام عشر خمستاشر مرة قبل ما يبدأ وأثناء الطريق يوم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم شوية وهكذا يعني واحد قاعد فاضي يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله كثيرا فقال له إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك حين تكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ممكن العمل اليسير يزداد ثوابه لشرف متعلقه لأن الصلاة تعلق بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام فإذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلمتها يسيرة ومعدودة وعمل خفيف على اللسان إلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما تعلقت به وهو عظيم القدر والمكانة أصبح العمل اليسير ممثلا في الكلمات صاحب أجر عظيم تكفى به الهموم وتغفر لك به الذنوب ويصلي الله عليك به مرات كثيرة أضعاف مضاعفة وصلاة الله عليك أي رحمته لك وثناؤه عليك في الملأ الأعلى طيب كلمه التوحيد لا اله الا الله صعبه على اللسان سهله جدا جدا طب كلمتين الميزان اللي هم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صعبه على اللسان فكلمه لا اله الا الله ثوابها عظيم يعني خد عندك لما بعد صلاه الفجر وانت قاعد نفس القعده من غير ما تكلم حد ولا تحرك نفسك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله على نفس قاعده التحيات من قبل ان تكلم احدا ولا تغير قعدتك بعد صلاة الفجر وب... وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب ثلاث روايات من قال بعد صلاة الفجر وفي رواية العصر وفي رواية المغرب ولم يكلم أحدا وهو ثان رجليه لسه على نفس الأعدة بعد السلام من الصلاه قال إيه عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير ويحي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من الشيطان ولا ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشر بالله تعالى يعني معناها الكلمة دي حتتبع في قلبه حصانه تيجي شهوة تدخل قلبه ما تقدرش لأنه متحصن بلا إله إلا الله عشرة في الصباح وعشرة في المساء طب ليه يعني الثواب الكبير دك على عشر مرات لا إله إلا الله عايزي لك لأنها تتعلق بالله الواحد الأحد فلما تعلقت بالواحد الاحد رب العالمين عظم ثوابها وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم اختم والامر واسع لكن هذه عينات ونماذج اردت من خلالها ان اقول لا تملن او لا تحتقرن عملا يسيرا فربما كان وراءه أجر عظيم ليه؟ لعله يوافق حسن الخاتمة لعله يوافق الخاتمة فيحسنها أو يوافق النية فيصدقها أو لعل هذه الكلمة اليسيرة أو الفعل اليسير سوف يحدث أثرا عظيما لم تكن تتصوره أو لعل هذه الكلمة أو الفعل له متعلق شريف عظيم يعظم به ويكثر أجره آخر شيء عجيب هذا الحديث ولعل, كثيرون ولعل, ولعل كثيرين لا ينفذون نسيانا أو لم يبلغهم أو شيئا من هذا القبيل واختم به الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وغيرهما صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل لا يحافظ عليهما عبد مؤمن او مسلم الا دخل الجنه السحره تعجبهم قبل ما يقولوا ايه هم الخصلتين سالوا السؤال اللي يحير العقل كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل العمل اليسير اللي يوم الفهر يبقى عدد قليل ولا كتير المفترض الحاجة السهلة اللي يعمل بها ايه كثير زي الحاجة الرخيصة اللي بيشتريها كتير والغالية اللي بيشتريها قليل فالمتصور عمل يسير ومن يعمل بهما المفترض يقول ايه كثير ده القليل حاجة عجيبة طب يسير والناس مصروفة عنه ازاي هنشوف السر في الاخر قالوا ما هما الخصلتان يا رسول الله ما هما الخصلتان قال اذا اوى احدهم الى فراشه اما يجي نام يسبح عشرا قبل إذا أوى إلى فراش إذا قضى أحدكم صلاته بعد كل صلة خمس صلوات صبح ظهر عصر مغرب عشاء يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا يبقى المجموع كام ثلاثين في كم صلة خمسة يبقى المجموع كام مية وخمسين والحسنة بكام بعشرة يبقى الثواب كام الف هل يسبح عشرا؟ الله ما احنا متعودين بيسبح 33 لا المسألة واسعة في رواية سبح 10 في رواية 11 في رواية 15 في رواية 20 في رواية 25 في رواية 30 ودي اكتر الروايات لكن مسموح تعمل اي حاجة مستعجل قولي العشرة مطمئن قولي 33 بلاش مستعجل كسلان قولي العشرة ما تحرمش نفسك يبب التنوع ليناسب الاحوان يسبح الله عز وجل عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا دبر كل صلاة مكتوبة فذلك أو فتلك خمسون ومئة باللسان مئة وخمسين باللسان تلاتين في خمس صلوات مئة 150 وخمسين باللسانك ألف في الميزان فالحسناته بعشرة أمثاله طب والتانية قال إذا أوى إلى فراشب يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين فتلك مئة باللسان ألفا في الميزان صحابة عرفوا القصة قالوا كيف هما يسير ومن يعمل بهم قليل ده حاجة سهلة خالص إزاي بقى الأولي قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه يأتيه الشيطان فيثقل رأسه فينام يجيب يحط عليك الثقل كله وإذا قضى أحدكم صلاته لسه حلال سبحان الله عشر وعشر وعشر يأتيه الشيطان فيذكره حاجته فينصرف ولم يقولها لسه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يشتغل خان زباء شيطان الصلاة يقول لك خد بالك الموبايل مش عارف فيه تقوم انت مطلع الموبايل باصيس تنسى التسبيحات يقول لك خد بالك انت معك عربية برد يحتمل العربية المفاتيح واحد منك تقوم يفكرت بأي شيء اهتم يا أخي بالعمل اليسير لعله يوافق الخاتمة فيحسنها أو النية فيصدقها ولعل فعلك أو قولك اليسير يوافق اذانا صاغية أو همما عالية فيمتد أثر الكلمة أو الفعل اجيالا فيعظم الاجر ولعل الكلمة أو الفعل لهما متعلق شريف فيعظم الاجر أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا الاجتنابه اللهم إننا سألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنه ونحن فيهم فتوفنا ونحن غير مفتونين يا رب العالمين اللهم إننا سألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم وحب من يحبكما وحب عمل يقربنا إلى حبكما عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر